نسيم يا عبير بالرياض القدير ونقلب الاثير تنصيب الامير نسيم يا عبير بالرياض القدير ونقلب الاثير تنصيب تستاهل تساهي نور العين تستاهل تستاهي يا بل حسن انت تستاهل تستاهي نور العين تستاهل علي منه الولاد يا ناس بالكاب علي منه بحضن طه النبي تربى علي منه صغر انا عرف ربي علي منه الليكر ما يفر عن حربه علي منه صراط المهتدي دربه علي منه اللي زين تمسك بحبه علي نعمل ولي سرنا على نهجه واغلى اعيادنا 18 ذي الحجه اغلى اعيادنا 18 ذي الحجه ya عبير برياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا بول حسنيا تستاهل تستاهل نور العين تستاهل تستاهل يا بول حسنيا تستاهل تستاهل نور العين تستاهل علي من علي يا شخص بسلاء ما هو الأسبق علي منه ببنينا دعوة صدق علي منه بحسام الكفر يتفرق علي منه بصلاة خاتمة صدق علي منه بصلاة بخاتمة صدق علي آية وإليه بالمائدة آية وهم يراكعوا نلتشرح الغاية وهم يراكعوا نلتشرح الغاية نسم يا عبيب برياض الغدي ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا بول حسنيا تستاهل تستاهل نور العين تستاهل تستاهل يا بول حسنيا تستاهل استاعل نور العين تستاعل علي منه السور علي بالمصحف تذكره علي, علي, علي سرها الأتاء علي منه حمل سره علي, علي بسورة نب عنيا نبأ نقره علي, علي والراكعون الياء ولتمره علي, علي منه النبي زوج من الزهرة علي, علي منه النبي زوجة من الزهرة علي نفس النبي أوهب إلى روحة بنت فاطمة أزهرتها الدوحة بنت فاطمة أزهرتها الدوحة نسم يا عبير برياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير حسنياً تستاهل تستاهل ينور العين تستاهل تستاهل يا بل حسنياً تستاهل تستاهل ينور العين تستاهل علي منه أخو الهادي وابن عمه علي منه الصبح باب العلم علمه علي منه بقضاءه اقضىها الامة علي منه العدالة ارتفعت باسمه علي, علي منه الخلق تحتاجه وتحكمه علي, علي منه سلوني قالها بحكمه علي منه سلوني قالها بحكمه علي كلمه سلوني قالها وحده لا قبل نطقها ولا شخص بعد لا نطقها ولا شخص بعد يا عبير بالرياض غدير والقلب بالفير تنصيب الامير تستاهي يا بل حسني انت تستاهل تستاهي نور العين تستاهل, تستاهل انت تستاهي نور العين علي منه بصفات الفاضلة تفرد علي منه مناقب عندما تنعد علي منه بكرامات العدا تشهد علي منه الوصي بعد النبي الأمجد علي منه بيمينة علي منه بيمينة قدما أحمد علي منه بغدير التولية تأيد علي منه بغدير التولية تأيد علي هذا الذي قالوا لبخن بخ ومرسوم الولاي ثبت وتأرخ مرسوم الولاي ثبت وتأرخ نسمي عبير برياض الغدير وانقل بالأثير تنصيب الأمير تستاعي يا بول حسني يا نور العين تستاهل تستاهل يا, تستاهل يا نور العين نسم يا عبير بالرياح غدير على الحب راها و خصمك باخر ودنيا Ta'ali hubbak huwa a'yunī Ta'ali ayy Ali hubbak وفن <اوصف> بي يا حاميامي تنصي بالامير تستاهي ابو الحسن انت هي ابو الحسنين تستاهل تساعي نور للشاعر الاديب هيثم سعود الكربلاي